ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إلَّا هَتَدَيْتُنَّ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 117. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قردا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 لَيْكُنْ إلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذَفُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخُونُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نحن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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مي يشاء إلّا يضلله وَمَيْ يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْيَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 119. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 110. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 111. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون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 وَالذِّرْبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُونَ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُولُوا وَلَا تَقْرُودِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ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 117. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين 118. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين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 111. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 112. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوح إليه شيئا وَمَنْقَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَأَى ذِي الظَّالِمُونَ فِي غُمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَمْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خُولَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء.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 119. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 110. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 111. وجعلوا لله شركاء الجنة